الحق أحق أي يتبع أحق أي يتبع أما لا يهدي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 تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من من دون الله إن كنتم صادقين.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 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء, وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصلم ولو كانوا لا يعقلون <laughs> .